فمعنا هذه الليلة الحديث الثالث والعشرون من الأربعين النووية للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد جمع أربعين حديثا تتعلق بمباني الإسلام تتعلق بمباني إسلام العظام وجمع رحمه الله تعالى أربعين حديثا عليها مدار الإسلام عليها مدار الإسلام قد مرت معنا أحاديث عظيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في قواعد كثيرة جدا وفي مسائل من الدين لا تعد ولا تحصى وفي هذه الليلة معنا الحديث الثالث والعشرون قال رحمه الله تعالى عن أبي مالك, عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 حديث عظيم مرة معنا هذا الحديث في الاربعين في رياض الصالحين باب الصبر مرة معنا هذا الحديث العظيم الذي جمع خصالا عديدة جدا وهذا الحديث يدخل في مسائل عديدة من الدين فهذا الحديث اخواني الكرام كما قلنا جمع خصال الخير وأعمال البر التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان قد مر معنا الكلام هذا كما قلنا في رياض الصالحين قد مر معنا اشرب باليمين باليمين اشرب باليمين, باليمين باليمين ف قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان وشطر الإيمان من أهل العلم من, قال من قالوا الطهور شطر الإيمان بمعنى بمعنى أن العقيدة الصحيحة والتوحيد وتخلية القلب من نجاسة الشرك هي نصف الإيمان هي نصف الإيمان فالطهور قيل معناه الطهور يعني قيل معناه التطهر وتطهير القلب من درن الشرك ونجاسته فالتخلي معناه الطهور يعني تخلي القلب من شوائب الشرك ونجاسته وتحليه بالإيمان وتحليه بالإيمان أي بالطاعات الى غير ذلك فلذلك الطهور شطر الإيمان ذكر. بعض أهل العلم رحمه الله تعالى ذكر بعض أهل العلم أن الطهور معناه التخلي أن تخلي القلب من نجاسة الشرك والبدع وغير ذلك من الأمور نسأل الله العافية التي يتنجس بها القلب ثم تحلي هذا القلب بالإيمان تحلي بفعل الطاعات فوجه كون الطهور شطر الإيمان كما ذكر بعض أهل العلم أن الإيمان إما فعل الإيمان إما فعل وإما ترك الإيمان إما فعل وإما ترك والترك تطهر الترك تطهر والفعل إيجاد والفعل إيجال. فلذلك هذا وجه لبعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا معنى الطهر هنا التخلي أن تفرغ القلب من الشرك ونجاسة الشرك ثم تحل هذا القلب الإيمان تحل هذا القلب الإيمان كما قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فنجاستهم نجاسة معنوية نجاسه قلبية هي نجاسة الشرك ليس لأنه نجس قد يكون يغتسل يوميا ثلاث مرات لكن النجاسة الحقيقية لهذا المشرك هي نجاسة الشرك نجاسة الكفر عياذ بالله وهذه نجاسة شديدة جدا ومن أهل العلم قالوا بل معنى هنا الطهور أي الطهاره من الحدث والطهور شطر الايمان قالوا الايمان عن الصلاة وقد سمى الله جل وعلا الصلاة سمها ايمان قال وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس لما تغيرت القبلة الى بيت الله الحرام فتساءل بعض الصحابة ما شأن الصلاة التي صلوها الى بيت المقدس فالله جل وعلا قال لهم ما كان الله ليضيع ايمانكم ما كان الله ليضيع صلاتكم الى بيت المقدس فهي مقبولة مقبولة عند الله جل وعلا كما صليتم إلى بيت المقدس فكذلك أنتم الآن تصلون إلى الكعبة المحرمة التي شرفها الله عز وجل وهذه الصلاة التي صليتهم لبيت المقدس ما تضيع عند الله جل وعلا بل هي الصلاه المقبولة عند الله جل وعلا وهذا أرجح الأقوال عند العلماء فالطهور هنا معناها التطهر من الحدث والنجس وكما قلنا نقول الطهور معناها الفعل التطهور والطهور بالفتح مادة التطهير يعني الماء كما نقول الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء هو الفعل هو الوضوء الفعل وهكذا كما نقول الطعوت والصعوت والصحور والصحور فبالفتح المادة مادة التطهير ومادة الصحور إلى غير ذلك أما بالضم فمعناها الفعل بالضم فمعناه الفعل، فإذا التطور التطهر نوعان، تطهر الحسي هذا الحسي من الأحداث والأنجاز، هذا يكون بالماء، يكون بالماء، وتطهر معنوي من الذنوب والمعاصي والسيئات وغير ذلك مما يدخل في هذا المعنى، مما يدخل في هذا المعنى، فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. نصف الإيمان وكما قلنا على خلاف بين العلماء منهم من قال بل معنى الطهور أي الطهور الحسي البدني ومنهم من قال لا الطهور معناها الطهور المعنوي طهارة القلب من نجاسة الشرك والكفر ومن اهل العلم قال بل طهارة البدن من الأنجاس والأحداث فتدخل في هذا وتدخل في هذا فهذا يعم والظاهر والله تعالى أعلم كما يقول الشيخ صالح فوزان في شرحه حفظه الله تعالى أنه شامل للطهورين شامل للطهورين فلا يكفي الطهور الحسي ولا يكفي الطهور المعنوي فالذي يتطهر الطهاره الحسيه المأمور بها شرعا والطهاره المعنويه من الذنوب والمعاصي فهذا حصل على نصف الإيمان وبقي في حقه النصف الثاني وهو العمل وهو العمل لأن الإيمان عند أهل السنة الجماعة ما هو يا إخوان الإيمان عند أهل السنة الجماعة ما تعرفه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعامل بالجوار بد من هذه الأمور يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان والحمد الثناء على الله جل وعلا المنعم المتفضل علينا فتصور هذه الكلمة لما يقولها الإنسان يقول الحمد لله إذا قال الإنسان فإنها تملأ الميزان الله أكبر تصور تملأ ميزان الأعمال يوم القيام وكما تعلمون اخواني كرام أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال توزن أن الأعمال توزن يوم القيامة بل يوزن العامل نفسه وتوزن صحائف الأعمال كذلك وهذا الأمر يكون يوم القيامة فالعمل يوزن فمن تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأم وما وما وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فالعمل يوزن يوم القيامة اخواني الكرام فلذلك الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة في الموازين. هذا يدل على العدل. عدل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يأتي بميزان حقيقي، ليس كما يقول المعتزلة أن هذا الميزان ليس حقيقي وإنما معناه العدل. من يفهم هذا؟ الله عز وجل يذكر لنا الميزان وأنه ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال ويأتي هؤلاء يؤولون ويحرفون الكلم عن المواضيع. والنبي عليه الصلاه والسلام بينها ومره صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل شجر الاراك اراد ان يخذ عودا من عود الاراك فجاءت ريح فعرت عرت ساقيه فالصحابه تعجبوا من دقه ساقيه رقيقه جدا ضعيفه فقال النبي عليه الصلاه والسلام مما تعجبون قال والذي نفسي بيده لا ساقي عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل من جبل أحد في الميزان. الله هذا بسبب العمل. هذا ليس ليس العبرة إخوان الكرام بأن هذا ثقيل وثقيل. كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى الرجل يوم القيامة السمين فيوزن فلا ي... فلا يزن شيئا عند الله جل وعلا. يوضع في الميزان فلا يزن شيء. لا يزن شيء. ويؤتى بالرجل كعبد الله بن مسعود. هذا يوضع. يعني عمل عبد الله بن سعود ساقيه فقط أثقل من الجبال أثقل من الجبال بسبب ماذا إخواني كرام بسبب العمل الأعمال التي كان عليها هؤلاء الناس لذلك فاقون وفاتون فتصور الحمد لله إذا قال الإنسان تملأ الميزان كلمة واحدة واحدة إذا قالها العبد بصدق بصدق وحمد الله جل وعلا وعلم أن المتنعم المتفضل عليه هو الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل بصدر ويقيد النعم بالشكر ويصرف في طاعة الله عز وجل فإن هذا والله شيء عظيم هذه الحمد تملأ الميزان ليس الحمد باللسان فقط بل الحمد لله باللسان والعمل أيضا فلا بد من هذه الأصول وهذا الحمد لله والله الله من علينا ثم لا يصلي أو لا يصلي مع الناس لا يصلي مع الجماعة أو لا يؤدي فرائض الله عز وجل أو لا يؤدي الحقوق إلى غير ذلك أي حمد هذا هذا ليس بحمد حقيقي وإنما الحمد الذي تحمد الله جل وعلا عليه بصد هو الذي يدفعك إلى العمل تقول الحمد لله من عليه بالصحة والعافية إذن أين صرفت هذه الصحة صرفتها في طاعة الله صرفت أم صرفتها في معصية الله جل وعلا فالحمد لله تملا الميزان الحمد لله يمتلئ الميزان سبحان الله يمتلئ الميزان الميزان الذي توزن فيه الأعمال كما قلنا ميزان حقيقي ميزان حقيقي ما تضرب ما تظلم ما تظلم انت تحاسب نفسك يا عبد الله يوم القيامه تحاسب نفسك امام الله جل وعلا سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ما ما في احد ما في ظلم عند الله جل وعلا انت تحاسب نفسك انت تحاسب نفسك يا عبد الله فلذلك هذه الأعمال توزن يوم القيام كما قال الله عز ونضع الموازين القس ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين ثم قال عليه السلام وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض كلمتان كلمتان سبحان الله تملا أن أو تملا يعني شك هذا شك من الر من يعني هل قال تملا ما بين السماء والأرض أو قال تملا ما بين السماء والأرض المعنى لا يختلف المعنى لا يختلف ولكن لحرص الرضوات شوف لحرص المسلمين على نقل أحاديث النبي علش كما يجب فإنهم يذكرون يقولك تملا أن أو تملاه وهذا من عدالتهم حتى تعلم أن هذا الدين وصلنا اخواني كرام بصدق ناس مخلصين لله جل وعلا مش واحد الآن كما يقول من الحبه يعمل قبه ها يسمع شيء فياتي في يخترع قصص عشر يسمع كلمه فياتي في بعشر كلمات نسال الله لنا ولكم العبد لكن دقه الصحابه في عدالتهم في نقلهم لدين الله جل وعلا ثم هؤلاء العدول الذين اخذوا عن الصحابه وهذا هذا سببه أن الله جل وعلا حافظ هذا الدين. إننا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظه فالقران فالقرآن من, وصل؟ من الذي أوصل إلى القرآن؟ هؤلاء بفضل من الله عز وجل ثقات عدول. فكما نقل القرآن نقلت لنا السنه الحمد لله بنفس الطريقه قال تملأنا وتملأوا. إحني الكلمة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض. صور هذا الفضاء الواسع ما بين السماء والأرض. الله اكبر سبحان الله والحمد لله هذا نفي نفي واثبات نفي واثبات اين النفي هنا سبحان الله نفي لانك تنزه الله عز وجل تنزيه كامل عما لا يليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى فنحن ننزه الله لما تقول سبحان الله اي تنزه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى من صفات النقص فلا يمكن أن يتصف الله جل وعلا بصفة نقص أبدا ابدا تنزه الله عز وجل عن نقص في كماله فكماله كذلك لا يمكن ان يكون فيه نقص ثم تنزه الله جل وعلا عن مماثله المخلوق فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل نفى عن نفسه المماثله لكنه اثبت لنفسه ماذا السمع والبصر فهل السنه والجماعه ليس كاهل الكلام يقولون الله سميع لكن اعتقادهم ماذا ان سمع الله ليس كسمعي البشر يقول الله بصير لكن بصره ليس كبصري البشر حاشا وكلا حاشا لان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحان الله معناها تنزيه تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى والحمد لله الحمد لله كما سبق ثناء على الله عز وجل سبحانه وتعالى فالحمد لله تحمد الله عز وجل على صفات الكمال والحمد هو وصف المحمود بالكمال تصف الله عز وجل بالكمال مع المحبة والتعظيم لا بد من هذا القيد كما ذكر العلم الشيخ العثماني وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم لأن إذا وصفت الله عز وجل بالكمال بدون محبة ولا تعظيم فلا يسمى هذا ثناء فلا يسمى هذا حمد ولا ثناء فلذلك سبحان الله نفي والحمد لله اثبات تثبت لله عز وجل الصفات اللائقة به جل وعلا وتحمد الله عز وجل تثني عليه بما هو اهله جل وعلا مع المحبه والتعظيم اعمل المحبة والتعظيم فقولك سبحان الله والحمد لله تملاان او تملئ ما بين السماء والارض هذا الفضاء الواسع ما بين السماء والارض يعني تصور مسافه لا يعلمها إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعلمها الله عز وجل ونحن ظاهر ظاهر كلام النبي عليه الصلاه لما يقول عليه الصلاه سبحان الله والحمد لله تملان او تملئ ما بين السماء والارض هل منطقه معينه في سماء الأرض أم كل السماء ماذا نفهم ما من مكان إلا وتملأه تصور هذا الفضاء الواسع ما بين السماء والأرض خلق عظيم ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناء ولم يخرجا مع أن بعض أهل العلم منهم من ضعف الحديث ومنهم من صحح الحديث ومنهم من حسنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض قال قلنا الله ورسوله أعلى قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه وكثف كل سماء مسيره 500 سنه يعني كثف غلظ غلظ كل سماء مسيره 500000 ما بين كل سماء والسماء 500 سنه ما بين الارض والسماء 500 سنه يكتب عليك يقول لك يعني للسماء الاولى هذا الذي يرى انما يرى لون السماء أما أن يصل إلى هذه المسافة، فما في أحد يستطيع أن ينفد، ما في أحد يستطيع أن يدخل إلا بإذن من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. لأن السماء لها ملائكة، ولا أحد يدخل إلا إذا أذن الله جل وعلا سبحانه لذلك جاء في حديث, حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن نفس المؤمن لما تخرج وترفع إلى السماء، فيأخذها ملك الموت معه. ملائكة يساعدونه يعاونونه فيستأذنون فيقولون من يقولون فلان ابن فلان فينادونه بأحد بأسماء إليه في هذه الدنيا في فيؤذن له ويصعد إلى السماء الثاني ويشجعه ملائكة كل سماء حتى يصعد إلى السماء السابع. بعد ذلك الله عزيز يقول ارجعوا روح عبدي يعني اكتبو كتاب عبد في عليين ثم ترجع روحه إلى القبر فهنا يسأل الأسئلة الثلاث يسأل الإنسان من الشاهد في هذا أنه لا الملك الملائكة الذين يأخذون هذه الروح لا يتعدون السماء إلا إذا أذن أذن, أذن لهم أما الكافر فإنه لا يؤذن لهم ترفع روحه ثم تلقى من من, من فوق إلى تحت نسأل الله لنا ولكم السلام فهاتن الكلمتان اخواني الكرام إذا قالهم الإنسان بصدق ونية خالصة يملأ ما بين السماء والأرض على سعة ما بين السماء والأرض لعظم هاتين الكلمتين لا للفظهما ولكن لمعناهما والعمل بهما فليس المقصود كما قلنا التلفظ باللسان فقط بل لابد أن يعمل بهما الإنسان لما تقول الحمد لله لابد أن يكون بصدق وعمل لما تقول سبحان الله لابد أن يكون بصدق وعمل ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور الصلاة المفروضة اخواني كراء والنافله نور في الوجه فتجد المضيعين للصلاة نسال الله العافيه على وجوههم الظلمه والكدر والعياذ بالله وتجد المحافظين على الصلوات المجتهدين في الليل على وجوههم الضياء والنور والبشاشة وهذا سبحان الله تجد أن هذا الأمر شيء واضح إذا تأملت والله أحيانا تجد في بعض البلاد الحمد لله بلادنا إسلامية وغير لكن تجد في بعض البلاد الذين المسلمون قليلون جدا والغالب تجد أنجاس يعني من المشركين وعباد الأبقار تجد المسلم يختلف عن المشرك المسلم إذا رأيته ترى في وجهه النور نور الإسلام والإيمان وعباد البقر تجد في وجه السوان نسأل الله والظلمة ولو كان سبحان الله يعني هذا الإنسان لونه أسود لكن المؤمن تجد في وجهه النور الإيمان وتجد في وجهه بيض الايمان يعلو يعلو ولذلك لقمان الحكيم كان رجلا اسود والله عز وجل سمى صوره سمها باسم لقمان وكان يقول لهم لا تنظروا الى نو لوني ولكن الى قلبي فان قلبي ابيض من اللبن ابيض من اللبن من الايمان من الإيمان اخواني الكرام وهذا الذي يدلنا على أن فرق الإيمان إن اكرمكم عند الله أتقاكم فالصلاة نور نور اخواني الكرام نور تجد هذه النور في وجه المصلين فالصلاة نور لك في وجهك نور على الصراط نور لك في سلوكك وحياتك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين فالصلاه الفريضه والنافله نور نور اخواني الكرام في القلب نور في الوجه نور في القبر نور في الحشر لأن الحديث مطلق النبي عوسو قالت الصلاه نور فتكون نور في كل هذه المواضع وجرب وتجد جرب وتجد فالصلاه شانها عظيم اخواني الكرام وإذا صليت الصلاة الحقيقية التي يعني يخضع لها القلب وتخشع لها الجوارح والله يشعر الإنسان فعلا بأن قلبه استنار واستلذ غاية الارتداد بهذه الصلاة العظيمة ولذلك ماذا كان يقول نبينا عليه الصلاة كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين أعزشي شيء إلى الإنسان كانت أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا حزبه شيء وشغله عليه السلام واغتم له كان يسرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم قال والصدقه برهان الصدقه إخراج المال في طاعه لله عز وجل وبرهان أي دليل على صحة الإيمان لأنه لا يوجد بالمال لأنه لا, لا يوجد بالمال مع, مع حبه له إلا من في قلبه إيمان والا في المال محبب إلى النفس والنفس شحيحة فإذا قدمه الإنسان في طاعة الله عز وجل فهذا برهان على إيمانه حيث رخص عنده, رخص عنده المال في طاعة الله عز وجل أما تجد المنافق لا يتصدق بل يقبض يديه عن الصدق قال الله عز وجل ولا ينفقون إلا وهم كارهون فالصدقه برهان على الإيمان برهان يعني حجة ودليل على صدق إيمان المتصدق هذا إذا كان لله عز وجل سبحانه وتعالى نعم قال والصبر ضياء الصبر حبس النفس على طاعة الله عز وجل قد مر معنا الصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله هذا الواجب العب منازمة الصبر على طاعة الله عز وجل ولو وجد المشقة ما في شيء ما في شيء اخواني الكرام ما في شيء هين وسهل العبادة تحتاج إلى مشقة تحتاج إلى صبر على المشقة الإنسان لما يقوم لصلاة الفجر هذا في مشقه لكن العبد المسلم يصبر عليه لأنه غدا ينجو ينجو كما قال عليه الصلاه والسلام بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامه إذا مشيت أنت بصلاة الفجر في الظلمات يوم القيامه نور يعطيك الله نور يوم لا نور إلا الظلمة يوم لا نور إلا الظلمة إخواني الكرام فالله عز وجل يعطيك نور لانك كنت من المشائين في الظلمات تخرج من بيتك لتصلي صلاه الفجر في الظلمات فيعطيك الله جل وعلا نور سبحانه وتعالى فلا بد الوضوء كذلك الانسان يتوضا يخرج من بيته يذهب للمسجد في مشقه لكن عليك ان تصبر لماذا تصبر لأنك بهذا الصبر تحوز هذا الضياء العظيم الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم فالصبر على طاعه الله عز وجل والصبر عن محارم الله النفس اماره بالسوء فعليك ان تصبر عن المحارم لا تقع في محرم الله الصبر عن المعاصي يحتاج الى صبر يحتاج صبر تترك المحرمات والمعاصي مع أن النفس تهوى هذا الأمر تائيه الزنا لا الربا لا شرب شرب الخمور لا تترك هذا لله جل وعلا سبحانه وتعالى وإنسان قد يتلذذ لكن هذه اللذة لذة تعقبها ندامة وحسرة وخسارة في الدنيا والآخرة نسأل الله لكم العافية ولو وجد سن ربما يرابي يشري أحسن سياره يسعد شويه في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يشري أحسن بيت ثم بعد ذلك كم سيبقى في هذا البيت كم تبقى له هذه السيارة بعد ذلك يندم الإنسان أما إذا صبر على طاعة الله عز وجل عن محارب الله فإن هذا الذي ينفعه قال والصلاة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك القرآن الذي أنزله الله على رسوله بهداية الناس وبيان الحق إن عملت به صار حجة لك عند الله يوم القيامه وإن تركته صار حجة عليك هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك فانظر انت في القرآن هل تطبق القرآن ولا لا تطبق القرآن إن كنت تطبق القرآن فهو حجة لك إن كنت لا تطبق القرآن فهو حجة عليك ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو الغدوة الذهاب صباحا من البيوت الناس يعني كل الناس يخرجون من بيوتهم أين يذهبون يذهبون إلى أعمالهم إما بيعا إما شراء إما وظيفة ليس هناك أحد يجلس في البيت إلا مرض أو النساء أما الرجل فإنه يخرج ولا يبقى في البيت إلا إذا صار مريضا ما يستطيع عنده أسباب تجعله لا يعمل فخروج العبد من بيته إما أن يوقعه في الشر وإما أن يوقعه في الخير فإن ذهب إلى طلب العلم وإلى فعل الطاعات فإنه يكسب خيرا وإن ذهب إلى المعاصي والسيئات والشرور والفتن فإنه يكسب شرا والعياذ بالله ولذلك قال كل الناس يغدو قال فبائع النفس نفسه فمعتقها أو موبقها فمن الناس من وفقه الله جل وعلا فيعتق نفسه بماذا يعتق بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا ومنهم نسال الله العافية من يركن إلى المعاصي والشرور والفتن فيوبق يوبق معناه يهلك إذا قال عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات أي المهلكات فمن الناس من يخرج صباحا من بيته فيوقع نفسه في الشرور والمهلكات ومنهم من يخرج من بيته صباحا فيت بالخيرات وبالأجور العظيمة بالحسنات فكل الناس يغدو الآن كم من واحد خرج من بيته شوف هؤلاء الذين جاءوا الى المساجد هذا معتقها وشوف الذين خرجوا إلى غير ذلك ذهب الى المقهى يجلس تارك لصلاة الجماعة ذهب إلى الخمارات ذهب نسى الله العافية إلى ما لا يرضاه الله عز وجل فكل الناس يغضو فمعتق نفسه أو موبقها نسأل الله لنا ولكم العافية فعلى ان يتذكر هذا إخوان وأن يتحفظ عند خروجه من البيت إلى أين أنت خارج إلى طاعة الله أم إلى معصية الله جل وعلا سبحانه وتعالى فإذا كان يطاعة الله تبشر بكل خير فأنت ممن أعتق نفسه وإن كان في معصية الله فهذا الشر فأنت تورد الهلك لهذه النفس فإذا هذا حديث عظيم جامع لخصال الخير فحافظوا على هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة الحمد لله وسبحان الله والصلاة والصبر و القرآن تطبيق ما فيه إخواني الكرام نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين جزاكم الله